وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أُقِتَت لأي يوم أُجِلت ليوم الفصل وما أدرى كما يوم الفصل وَإِنُّا يَوْمَ إِذَاللْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ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 فجعلناه في طار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وَأَمْوَاتُهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِيخَاتٍ وَأَسْقَى نَكُومَا أَنفَرَاتَا وَإِلَى يَوْمِئذٍ الْمُكَذِّبُنَّ طَرِقُوا إلَى مَا كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَرِقُوا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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا, هنيئا ما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمدعوا قليلا إنكم مجرمون ويل